بكل لحظه لك عبره وبكل قاع مأتم وهذه حال تجدادك ما بين الذبح والسم وهذه حال تجدادك ما بين الذبيح والساي اب محرابه وقع والشيبه تقطر دم جدك علي ابن وقع والشيبه تقطر دم ومن بعد الحسن عمك تقطع كبده وتخذب مسموم الحسن غدره لكن كربله الاعظم يا حسين مسموم ايو الله مسموم الحسن غدروه لكن كربل الأعظم بيها انقطع نحر حسين وعلى الكون صار ظلم بيها انقطع عمي نحر حسين وعليه الكون صار ظلم انحمل فوق الرمح راسة يا مولا يا صاحب الزمان انحمل فوق الرمح راسة وركندين اني بتهدم او مثل ظل عمك الزهرة تكسر صدره وتهشم اي اي اي او مثل ظل عمك الزهرة تكسر صدره وتهشم وحرم لا والي ظل ولا ظل مخيم ايو والله حرام ها, ها جاي, جاي توسيل, توسيل الحج هذه الليلة حرم لا والي ظل عدهن ولا ظل مخيم وهذا جدك السجاد تحملنا يباتو غم اسرخذه للكوفه وحمل لعات وتالم السلاسل السلاسل جرحت ولا يرحم بعد مرهم ايهو مثل هاليوم او مثل يا الغايب لفاه الموت المحتتم يا اخر بدر للبدور هاي نسيم الفرج هب عليه يا عاش الكفر كم منكم صار عاش يايم العدد عندك يا ابن خير البريه يا صاحب الزمان ايه العدد عندك يا ابن خير ايه كنوز الصبر اغننك وثاري لكن هيجا عصف همك وثاريا وثاريا لك ضلع يا المهدي يا صاحب الزمان لك في يا المهدي وثاريا بين الباب وارض الغاضريه يا الباب وارض الغايه يا